بإذن الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحد w tym momencie, nie فارجع البصر هل ترى من فقور البصر <تضلف> إليك البصر خاسئا وهو ولقد السماء السعيل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبأي المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها فكاد تميز من الغيب كلما لما فيها فوج سألهم غزنتها Nie ma wątpliwości, أو أن أكل ما كنا في أصحاب السعيد Wolałdzice I le ni وأجر كبير وأسموا قولكم أو اجهروا به إن أنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من وإليه النشور فأمنتم من في الثمان of my ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أَوَنَّمْ يَرَوْنَ إِلَى طَائِرٍ فَوْقَهُمْ صَافٍ وَيَقْبِضُونَ مَا يُصِيبُهُم إِلَّا الرَّحْمٰنُ إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند أَمَّنْ أم هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ افمن يمشي مكبا على وجهه اهداك قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى انما انا نذير منذر فلما راوه زلفة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت قل أرأيتهم إن أهل الله وَمَنْ مَعِهِ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا